بوك تو بانتشويس خمسة وعشرون خمسة وعشرون شهرات في المدينة في المدينة مالا ستيشن لا زايت ساعة أريد أن أذهب إلى محطة القطار اريد ان اذهب الى محطه القطار मला विमानतळावर जायचा आहे اريد ان اذهب الى المطار اريد ان اذهب الى المطار मला शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी जायचा आहे اريد ان اذهب الى وسط المدينه اريد ان اذهب الى وسط المدينه मी स्टेशनला कशी जाऊ? كيف اصل الى محطه القطار؟ كيف اصل الى محطه القطار؟ मी विमानतळावर कशी जाऊ? كيف اصل الى المطار؟ كيف اصل الى المطار؟ मी शहराच्या मध्यवर्ती ठिकाणी कशी जाऊ? كيف اصل الى وسط المدينه؟ كيف اصل الى وسط المدينه ملايك تاكسي पाहिजे احتاج لسياره اجره احتاج لسياره اجره मला शहराचा नकाशा पाहिजे احتاج لخريطه المدينه احتاج لخريطه المدينه मला एक हॉटेल पाहिजे احتاج لي فندق احتاج لفندق मला एक गाडी भाड्याने घ्यायची आहे اريد ان استاجر سياره اريد ان استاجر سياره हे माझा क्रेडिट कार्ड आहे هنا بطاقه الائتمانيه هنا بطاقه الائتمانيه हा माझा परवाना आहे هنا رخصة قيادتي هنا رخصة قيادتي شهرत बघण्यासारखं काय आहे ماذا يوجد في المدينة ليورا ماذا يوجد في المدينة ليرا आपण शहराच्या जुन्या भागाला भेट द्या اذهب الى المدينة القديمة اذهب الى المدينه القديمه اپن شهر दर्शनाला जा قم بجوله في المدينه قم بجوله في المدينه अपण बंद्रावर जा اذهب الى الميناء اذهب الى الميناء अपण बंदर दर्शन करा قم بجوله في الميناء قم بجوله في الميناء ينチャ व्यतिरिक्त बघण्यासारख्या आणखी जागा आहेत का ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهده غير ذلك ماذا بقي من معالم جديره بالمشاهده غير ذلك www.50languages.com वर डब्ल्यू डॉट फिफ्टी लैंग्वेजेस जाऊन अपन या ऑडियो कोर्स से धड़े व नवन प्रत डाउनलोड करू शकता